الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم انكلا سوف تعلمون الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر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 لا ترون الجحيم، ثم لا ترونه أين اليقين، ثم لا يوم. 129. ثم لترونها عين اليقين 120. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم